بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضى موسى الاجل وسار باهله انس من جانب الطور نارا قال لاهلهم كسو قال لاهلهم كسو اني انست نارا لعلني اتيكم منها بخبر اوجدت لكم من النار اوجدت لكم من النار لعلكم تسلون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 ولا مدمرا وَلَمْ يعقب يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضا من غير سوء وضنم وضنم اليك جناحك من الرهب فذانك برهانان لربك الى فرعون وملئه انهم كانوا قوما قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو يفصح مني لسانا فأرسله معي لأن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فَلَا يصلون إليكما فَإِايَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنْ اتَّبَعَكُمُ الْغَالِبُونَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ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 فألقى بني إسرائيل على الطين فجعله صرحا عني أطلع إلى إله موسى وإني لا ظنّه وإني لا ظنّه من الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون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 119. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين 110. ولقد وصلنا له القول لعلهم يتذكرون 111. الذين آتيناه الكتاب من قبله هم به يؤمنون وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرًا مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ الْبَأْسَ بِالْحَسَنَةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ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 أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجِبْ إِلَيْهِ فَلَرَأْتَ كُلَّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَكَانَ أَهْلَكٌ مِّن قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وكنا نحن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 119. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا, فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون 110. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة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 فخارون جاء على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه نذو حظ عظيم وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْنَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُنَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ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 أَمْ حَسِبَ الذين يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا ۖ أَمَّا يَحْكُمُونَ ۚ مَّن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۖ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لغني عن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 لَعَنَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ كُنْتَ يَا نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ ليقولن, لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمُنَّ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَالنَّحْمِ الْخَطَايَاكُمْ وَالنَّحْمِ الْخَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءَ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَا يَحْمِلُونَ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالَنَا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَا يُسْأَلُونَ وَلَا يُسْأَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكاً ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فبتغوا فبتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه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 ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون